بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض جلزالها لأخرجت الأرض أفطالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يَعْمَلُونَ لِتَغْرِيرِ وَالأَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا